نَظَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنَ الرَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ كَذٰلِكَ نَسْلُكُهُ في قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتِ السُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا ما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين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 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّذَّاتِ نُسْتَهْوِيكُمْ وَإِنَّ فِي شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ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 قال فانك من المنظرين الى يوم الوقتل المعلوم قال ربي بما اغويتني لا زينا لهم في الارض ولا اغوينهم اجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صِراقٌ عَلَْ مُسْتَقم إَِّ عبَاد لَْسَ لَكَ عَلَيْهِ سُلطانٌ إِللاا مَن التَّبَعكَ مِنَ الغَاوم وَإِ جَهَنَّ مَ لَمَوْوعيدهُم لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٌ أُدْخِلُواهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ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 وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّ مِنكُمْ وَجِنٌّ قَالُوا لاَ نُوجِنُّ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ عَلِيمٍ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 قَال فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجِّوُهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إن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 فَأَسْرِي بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَذْبَارَهُمْ وَلَا يَنْتَكِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَابِرَهُمْ أُلَٰئِكَ قِطْعٌ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّهَا أُولَٰئِ ضَيْفٌ فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ قَالُوا أَوَلَمْ نُنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ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 فَجَعَلنَّ عَِيَهَا ساكِلَهَا وَأَمضَرنَا عَلَيْهِم حِجََةَ مِن سِجيل إِ فيِي ذَلِكَ لآياتِ للِلْمُتَوّمينَ وَإِنهَا لَ بِسَبِييلٍ ان في ذلك لاايه للمؤمنين وان كان اصحاب الايكه ظالمين فانتقمنا منهم وانهم ما بايمان مبين ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين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 إِ كَفَنَا كَمُسْتَهزينَّذينَ يجعلونَ مَ اللهَّه إ هن آآخََ فَسَوكَ يَعَّمُون وَلَقدَدْن علملَمُ أنك يَضيقُ صَدْركَ بِمَا يَقولُون فسَبّح بحَمْدِ رَبّكَ وَكُم مِنَ السَّاجِدين